غير المغضوب عليهم ولم ضالين آمين <تصفيق> ألف <تصفيق> لام را تلك آيات الكتاب المبين إن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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوما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 كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعون أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا. أباهم عشان يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب.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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه, فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلاب وأسره بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترىه من مصر لمرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عسا أي فعلنا أو نتخذه ولدا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 إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه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 قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملكم قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راودته ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا الام يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين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 أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه لا اسماء سميتموها سميتموها. Terima اسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أضِيع الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناجٍ منهم أذكرني عنه. ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 قالوا الضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم لهم مكرون ولم ما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخل لكم من أبيكم ألا ترون أن جِيل وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتياله جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا أقبلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون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 حاكمكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا ودخلوا من أبواب متفرقه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 أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون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 فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 علم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني اذهبوا فتحسروني وسفا وأخي ولا تيأسوا من الروح الله إن لا ييأس من الروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنا وأهل النضر وجبنا بباطع مُزْجَاتِ فَأُوفِّنَا الْكِيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ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 صدق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إن لا اجد ريح يوسف لولا لولا أن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجا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 يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلم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 إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين تتقوا أ فلا